الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار